وَمَاءٌ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَاءٌ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَاءٌ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ يُعْقَمُ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ ما كانوا وأضلوا عن سواء السبيل، وإذا جاؤكم قالوا آمننا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. والله اعلم بما كانوا يكتمون وترا كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لولا ينههم ربانيون وال باوء عن قولهم الاثم واكلهم السحت لذئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلول غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَ نَبَأُ مُوسَىٰ بِالْحَقِّ وَلَا تَكُنْ فِي ضَلَالَةٍ مِمَّا يَفْتَرُونَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَغْضَ أَيْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْ لَمَ أُقْدُونَ رَلِّ الْحَرْبِ أَطْفَأْهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ قل المتفذين